بسم الله الرحمن الرحيم 110. والكتاب المبين 112. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أمنا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 117. ومن خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن لا اله ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات واشفاقوا بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن ينشأ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ 111. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 112. أشهدوا خلقهم 113. ستكتب شهادتهم ويسألون 114. وقالوا لو شاء الرحمن ما ما لهم 119. بذلك من علم إنهم إلا يخرصون 110. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها إِلَّا إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 112 قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه 119. قالوا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإن له سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 111. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وَإِن وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 117 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 118 وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 118. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 119. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 عليهم مقتذرون، فاستمسك بالذي أوحية إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، وسأل من أرسلنا من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 119. وما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون 110. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأقذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون 119 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون كَشَفْنَا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 119. فاتقوا الله وأطيعون 110. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 112. فاختلف الأحزاب من بينهم 113. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 123. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 111. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون 112. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 113. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 111. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 112. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 113. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُمُ الْكُسْمَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُون وَقِيلَ هَيَّا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ 14. فسوف يعلمون